صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المسألة الرابعة عشار إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه لم يجب عليه الحج ماذا لقاعده لا ضرار الحاكمه على وجوب الحج في هذا الفرض وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه من الذهاب شرعا كما إذا تلزم حجه ترك واجب الاهام كانقاذ الغريق او توقف حجه على ارتكاب محرام اهم من الحاج وبيان ذلك ان المقام من قبيل التزاحم بين وجوب الحاج وترك الواجب الأهام فإن قلنا بأن الاستطاعة متقونة بعدم المنع الشرعي فالمكلف في فرض التزاحم غير مستطيع لأنه مخاطب بواجب آخر وممنوع شرعان عن تركه وبناء على ذلك فلا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعه سواء كان أحد الواجبين أهم أو كان متساويين أما إذا قلنا بأن الاستقاع ليست متقومة بعدم المنع الشرعي فحينئذن المكلف في فرض التزاحب بين وجوب الحاج وغيره مستطيع غاية ما في الباب إن كان الواجب الآخر مساوياً ولم يشتغل به فحجه صحيح وان كان الواجب الاخر اهام فيمكن أمره بالحج على نحو الأمر الترتبي لأن يقول له المولى إن عصيت الواجب الأهم فحج. فالفرق بين المسلكين أن المكلف غير مستطيع على المسلك الأول ومستطيع على المسلك الثاني يعني بعد هذا المسلك الاول الثاني المسلك الثاني المسلك الثاني يقول الاستطاعه هي عباره عن ملكيه الزاد والراحله هذا يملك الزاد والراحلة فهو مستطيع على الحج غاية ما في الباب أنه تزاحم عند إما ينقل الغريق أو يذهب الحج هو مستطيع للحج ولكن المولى يقول أنقل الغريق فإن لم تنقل فإن لم فحج فهو مأمور بالحج أمرا ترتبيا أما على المسجد الأول ما يفيد الأمر الترتبي هو أساسا مو مستطيع فحتى لو حاج لا يقع حجه حجة إسلام. ألا الفرق بين المسألتين؟ واضح. المقصود من الاستطاعة التي عليها الأشارة مثل الإيقاع الغريب مثل أوشدة. يعني ما فعل العرف قارنه. العرف لا دخل له على المسلك الثاني إذا قلنا بأن الاستطاعة هي الاستطاعة العرفية، فالأمر كما تفضلت. ما إذا قلنا بأن الاستطاعة ليست الاستطاع الاستطاع هي الاستطاعة العرفية، الاستطاعة هي الاستطاعة الشرعية. يعني المحددة بالزاد وال راح لكما يراه السيد الخوي بعث فهذا بنظر السيد الخوي مستطيع وإذا حج يصع عجه بناء على الأمر التركي المسألة الخامسة عشر إذا حج شوفوا هذا نفس كلام السيد الخوي الآن مسألة الخامسة عشر يبين إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب او ارتكاب محرام فهو وإن كان عاصيا من جهة ترك الواجب او فعل الحرام إلا ان الظاهر انه يجزي عن حجه الاسلام للامر التركوي المساله السادسه عشر إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال فهل يجب البذل أم لا هنا تفصيل تارة يكون المال يسيرا وتارة يكون المال مجحفا وَتَارَةً يكون المال متعارفا يعني لا يسير ولا مجحفا فان كان المال يسيرا فحينئذ يجب عليه الباذله إذ لا يعد بذل المال منافيا للاستقاع ولا ضررا على المكلف كي ينفى بلا برار وإن كان بذل المال مجحفا به فيرتفع عنه وجوب الحج إما لعدم الاستطاعة أو لدليل نفي الحرج. بلى. عشر. وإن كان المال. بمقدار معتد به وإن لم يكن مجحفا، فهنا تفصيل ايضا لأنه قد يؤخذ المال منه بعنوان السرقة والنهب وقد يؤخذ المال بعنوان ضريبة الحج وقد يؤخذ المال لرفع المانع من العبور فإن كان أخذ المال منه من باب الناهب والسرقاء كما لو كان هناك قطاع طرق مثلا أو لصوص فلا يجب عليه الحج بلحاظ أن أخذ المال ضرري عليه فينفى وجوب الحج بلا ضرار إذا أدى عن المساجد، إحنا سبق أن بحثنا هذا أنه ما لي. إذا قلنا بأن لا ضرار ترفع أفضل أمر فلا يزيغ عن حدة الإسلام. وإذا قلنا بأن لا ضرار ترفع الإلزام، فيبقى جلو أصل الأمر، فحجته إلى إذن سجن. نعم مشرف مجحف مجحف بحقه يعني انه نفسيا لا يتحمل ذلك ولو كان المبلغ ليس مضرا بحاله هو, هو البدل مجحف بحقه مثلا ينسن بهانه او ابن الاشخاص اللي مثلا لا يبدله هذا مشكل. <تصفيق> علي حال يراعى <تصفيق> نعم في بعض الفروق سأأتي أذكر أنه ليس مخلص وين صح لا أسترق خلاصنا من نملكها وإن كان من باب ضريبة الحاج أي أنه يؤخذ من ومن غيره بالقانون فلا يسقط عنه وجوب الحج لان هذا الضرر مما يقتضيه الحج بطبعه وان كان أخذ المال لرفع المانع. <تصفيق> لا لا حتى لو تأخذ ظلما وعدوانا. <تصفيق> النتيجة هو ما يقدر يحج الا أن يدفع الضريبه ضريبه المطار مثلا أو حتى لو كان يؤخذ بلا مقابل. في الحال هذا ضرر يقتضيه الحاج لا شارع كل أكله حينئذ لا يرتفع وجوب الحاج وإن كان أخذ البان لرفع البانيع فهنا تفصيل أيضا اذ تاره يقع المنع من المشي إلى الحاج ابتداءً وآية ما في الأمر أنه هو يتمكن بالرشوة أن يعبر الطريق وإلا فالعبور ممنوع ففي مثل هذا الشخص لا يجب عليه الحج، إذ لا يصدق عليه أنه مخلأ سربه وان كان قادرا على تحصيل تخليه السر بدفع المبلاغ لا <تصفيق> يجب إلا أن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب لا الرشوة محربة في باب القضاء في غير باب القضاء ليس محرم المحرم هو من أحد المتنازعين في غير باب القضاء ليس محرم نعم إذا نزل من إعانة الظالم كمان يعطي هذا الببلغ مثل أيام صداب يعيده على ظلمه ذات مسألة الأخرى أول أخرى <تصفيق> ايوه <تصفيق> على الفايه اللي زبطت دفعي عارف خلال بالضربه عندك هيك صياره بالبطاقه مش انا انا على ح... ح... و... اخر يروح ما ينسى مو عامل معاملتي في, حبيد في حبيد. يعني على يروح يروح يعني هذا اللي يؤخذ مكانه بيروح السنة يروح سنة, سنة أخرى يعني شكيل؟ هو بيروح السنة يروح سنة لقى يعني سنة ثالث ما ريفي هذا الفرض على بعض المباني مشكل؟ لا ليس, ليس له حق الأولوية ولكن بالنتيجة لزمة من دفع هذا، لزمة ال... من دفع هذا المبلغ تفويت الملاك على ذاك المكلف لأنه قد يموت في هذه السنة. <تصفيق> لا لماذا ظلم الملاك؟ الظلم فرع ثبوت الحق. الظلم <تصفيق> سلب الحق حقه. <تصفيق> لا بد أن له حقاً. هذا <تصفيق> <سؤال> ما يخاف، ما يخاف هذا الحق قانوني وليس حقاً شرعياً، هذا حقاً قانونياً وليس حقاً شرعياً. شرعياً يثبت له الحق أو قانوناً. خبرت بس الندكات أخرى لا ينبغي للمؤمن يستنذ المحسن المؤمن فلان. سحنت العنوان الأولين كلها ما بالعناوين الثانية. ما يفعل <تصفيق> لا إشكال الآن هذا حمل الورقة وعنوان أولي فلولذي من حمل هذه الورقة الإساء الذي ما يقولون بالعنوان الثانوي هذا ما فدفعوا ما بالأغن فدفعوا ما بالأغن لتحصيل مثلا الفيزاء أو ما شبه بالعنوان الأول فيس إشكال بعنوان أنه يا اللي هو واحد المؤمن او كده قول على وين سلامات انتي نقعد نقول بنستقرئ العناوين التدوييه اكثر بس بتحكي سوالي منه و معنا محرر اذا نزيد الله تعالى هل دفعها, دفعها واخذها حرام غير بعمل غير بعمل قضاء ولا بالمباحم فكره الطرفين واضح العنوان شنو وصلنا الى نعم نعم ما تخش الشخص اللي اذا فرضت ان المنع معلق على عدم الباز فمن بذل فلا مانع ومن لم يبذل فهو ممنوع ففي مثل ذلك يقال باداه البذل غير واجب لانه وان كان السرب مخلى ولا قد دفع المبلغ ضرر فوجوب الحاج منفي بلا ضرار تحت المسألة المسألة السابعة عشر لو انحفر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج لأنه مستطيع إلا مع خوف الغرق أو المرض فإن وجوب الحاج حينئذ حرجي فينفى بدليل نفي الحراج ولو حج مع الخوف صح حجه على الأظهار هذه عباره سيد الخوئي قالب <تصفيق> <تصفيق> هذا الكلام هذا وهذا مبني على ما سبق ذكره أمس أمس قبل من ان تعريبا الى الهلكه هل هو محرمون في نفسه ام لا فان قلنا بعدم حرمته النفسيه فلا يسقط الوجوب وان قلنا بحرمته النفسيه فحينئذ ان كانت الاستطاعه متقومه بعدم المانع شرعان فهذا غير مستطيع ولو حج فلا يجزي حجه عن حجه الاسلام وان قلنا بأن الاستطاعه ليست متقومه عدم المانع فالمكلف مستطيع رايه الامر يقع التزاحم بين وجوب الحاج وحرمة تعريض بالنفس إلى الهلكاء فإذا عصى الحرماء ماذا يعني المرأة, المرأة. فأن لا يمكنه عصيان البحر <تصفيق> فإذا عف الحرم وحج صح حجه وأجذأ بالأمر الترتبين تاتي الكلام في بقية المسائل